وأنزلت علينا خير كتبك وشرات لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمّة أخرجت لنا الناس وهديتنا لما عالم دينك الذي ليس به التباس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 اللهم افعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم اللهم جعل لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبالاعمال قائمين وبالاعمال مخلصين وبالقسط قائمين وعن النار مزحزحين وفي الجنان منعمين وإلى وجهك ناظرين وعلى الصراط عابرين وعلى حوض نبيك والدين اللهم جعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم جعلنا من يقرأ القرآن فيرقاء ولا تجعلنا من يقرأ القرآن فيشقاق اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله، ويحظم حرامه، ويؤمن بمتشابهه، ويعمل بمحكمه، ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأحزاننا ذهابا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا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 اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القيامة شفيعا وعن النار سترا وحجابا وإلى الجنة قائدا وإلى الخير دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم <لنا> شهر رمضان برضوانك اللهم اختم <لنا> شهر رمضان برضوانك واجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك وجد علينا بمغفرتك ورحمةك ورضوانك وهب لنا ما وهبته لأوليائك وجعلنا من من وفرت له قسامه وأسعدته بطاعتك فاستعذل ما ما ما ما برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين وعند الثواب من الحائزين وعند الجزاء من الحائزين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولك في جميع أمورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجل ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فقذفته في الجحيم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله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 يَرْجُونَ رَحْمَتَكَ وَيَخْشَوْنَ عَذَابَكَ اللهم فيعطيهم ولا تحرمهم وأكرمهم ولا تهنهم وآثرهم ولا تؤثر عليهم وأعطيهم ولا تحرمهم وكلهم ولا تكن عليهم واجعل هذا الشهر شاهدا لهم لا شاهدا عليهم واجعل القرآن شفيعا لهم يا رب العالمين اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من رحمة وخير وبر فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من بلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين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 أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال ونسخت الآجال وكتبت الآثار القلوب لك مفبية والسر عندك علانية الحلال ما أحلنت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر أمرك والخلق خلقك ونحن عبيدك بنو عبيدك بنو إماءك نسألك يا الله أن تجيرنا من النار اللهم اجِرْنا من النار اللهم اجِرْنا من النار اللهم اجِرْنا من النار اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحبنا فاعفو عنا اللهم إنك عفوهم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفوهم تحب العفو فعفو عنا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك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 اللهم عللنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا وارزقنا تلاوته وتهوانا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصبح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصبح لنا دنيانا التي فيها معاشنا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 اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أوامل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أوامل اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وزوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلا من الجنة يا رب العالمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت ونحن عبيدك ونحن على عهدك موادك ما استطعنا نعوذ بك من شر صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن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 اللهم تقبل توبتنا واغصي حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا ويسر أمورنا وطهي القلوبنا واسم السخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جعلنا من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك اللهم زدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذن والفوز بالجنة والنجاة من النار لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خشية في الغيب والشهادة والقصد في الغنى والفقر وكلمة الحق في الغضب والرضا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك علام الغيوب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدونك بوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم وأكل النزلهم ووسع مدخلهم واصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك لبوانك والجنة ونعود بك من صخاطك ومن النار اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمل اللهم عداءك عداء الدين من الكفرة والملحدين اللهم انصر من نصر الدين واخذر اللهم من خذل الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين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 وأسبق عليه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين اللهم وفق العلماء العاملين والدعاة المخلصين اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر واحفظهم من كل سوء يا رب العالمين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 اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدينان المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك لبوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعذ علينا رمضان أعوام عديدة اللهم أعذ علينا شهر رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة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 كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله.